فضيله الشيخ حفظكم الله وهذا سائل من ايطاليا يقول بعض الناس عندنا يقولون ان الوهابيه لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا ايش يقول بعض الناس عندنا يقولون ان الوهابيه لا يحبون النبي صلى الله لا إيش. لا إيش. لا يحبون أي. لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف نرد عليهم الامر أمر سهل نرد عليهم ما الدليل على أن, إن, إن, إن الذي يحب النبي توسل به الذي يحب النبي يتبعه هذا هو مطلوب أما أنه يتوسل فهو هو شا الدليل يجيب, يجيب, يجيب لنا دليل على هذا إن من علامة محبة النبي التوسل به يجيبون لنا دليل على هذا نعم